يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاره وما هم بسكاره ولكن عذاب الله شديد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 ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ولا أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أغذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد شهيد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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار يحلون, يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب نديم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 وأحِلت لكم لَنْ عَامُ إِلاَّ مَا يُتَلاَ عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجسَ مِنَ الْوَثانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّور حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَايِ فَتَخَطَّفُهُ طير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب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 إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان تفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير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 فَكَأَيٍ مِّن قَرْيَةٍ اهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلون تبال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 وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آياتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إن إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ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 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو كتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج